<تصفيق> <متصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ومديح أجل للناس وجميع الطاعات إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي وتفيح أجل الناس وجميع الطاعات هل لي من الرحمن فيضا من البركات أنجو من النيران ومخاطر الدركات هل لي مَن فيضاً من البركان أنجو من النيران ومخاطر الدرك ويرجح, ويرجح الميزان ويرجح الميزان ويرجح الميزان بجميل الحسنات في نيا القلق في صومي وبتيح أجل الناس سنتی ن دولسالمپا ندول حسن اللہ حا السعاد بصالح الأعمال فسعوا إلى الخيرات فسعوا إلى الخيرات فسعوا إلى الخيرات, فسعوا إلى الخيرات ونعيم الجنة بني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي وتبيح أجل الناس وجميع الطاعات تمضيبنا الأعمار ومصيرنا القبور هل حفارة من نار أم روضة من نور تمضيبنا الأعمار ومصيرنا القبور هل حفارة من نار أم روضة من نور رباه يا, رباه يا غفار رباه يا غفار رباه يا غفار اغفر الخطيئاتي إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي وبديح أجل الناس وجميع الطاعاتي خلني غدا مكان في الظل تحت العرش والفوز بالجنان فيها يطيب العيش هل لي غدا مكان في الظل تحت العرش والفوز بالجنان فيها الغوث يا رحمن يذهب معاناتي إني ألقى الإيناس في صومي وصلاتي ومتيح أجل الناس وجميع الطعافي أبكي على ما فات من آفة العسيان وأرتجي الوفاة على هدى الإيمان أبكي على ما فات من آفة العسيان وأرتجي الوفاة على هدى الإيمان الأفات. وأهجر الآفات في سائر أوقاتي إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي أجل ومديح أجل الناس أجل ینی سومی و سرتی و ندی اجل اجل